وينك حبيبي اللي حبيبي ما قولين نرجع سوا بعدك ببالي وبعدك وينك حبيبي حبيبي ما قولين نرجع بعدك ببالي وبعدك يا غالي كيف التاينه وكيف ترقنا كيف بعد قلبي معه قلبي اللي حب بعده بحبه وما فرقت معه كيف